من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.